ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا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 هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشره لمحدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله <تصفيق> وقد ف... تكلمنا في القول في الخطبه الاخيره ضمان <تصفيق> السجور او عن عن طمار الجنة وأشجارها نعم عن أشجار الجنة وطمارها <تصفيق> وأقول تتمة لهذا نعم نتكلم عن الزرع عن الزرع في الجنة ولم <تصفيق> يأتي بهذا إلا حديث واحد ومعخرجه البخاري ولم يأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذم ربه في الزرع فقال أي فقال الله عز وجل أولست فيما شئت قال بلى ولكني أحب أن أزرع ولكني أحب أن أزرع فأسرع وبذر فأسرع وبذر أي رماء البذرة فتبادر الطرف نباته واستواءه واستحصابه وتكويره مثل الجبال فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يبنى آدم إنه لا يشبعك شيء فقال الأعراضي يا رسول الله لا تجده إلا قراشية أو أنصارية فإنهم أصحاب زرع أما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث أخرجه البخاري في موضعين من الصحية أخرجه في باب متفرع من باب كراء الأرض بالذهب والفضة في كتاب الحرث والمزارع من الصحيح وأخرجه في كتاب التوحيد تحت باب كلام الرب لأهل الجنة أوه. كلام الرب تعالى لاهل الجنة فأما الموضوع الأول هو الباب المتفرع من باب من قراء الأرض بردهب وفدة فقد نعم صاحب لامع الضراري الدر... الدر... في شرح الصحيب البخاري قال الأوجه عندي أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى من نبه بهذا هذا التبويب تحت... هذا الحديث إنه على فضل الغرسي لكونه في الجنة ولا تعلق ولا تعلق الحديث بكراء الأرض يعني كأن البخارية أورد هذا الحديث في باب متفرع عن الباب الذي سبقه ولا علاقة له بالباب الذي سبقه وقال القسطلاني في إرشاد السار يعني أنه هذا الرجل من نهل الجنة ولما بصر لم يكن بين ذلك يقول هذا بين معنى الحديث لم يكن بين ذلك اي بين القاء البذور في الارض وبين استواء الذره نمون جاء في كله من الحصاد والتذريه هو الجامع كلمح البصر يعني المزارع القى البذورة في الأرض لم يمر إلا كلمح البصر وإذا الزرى قد استوى بل واستحصد وكان كل حبة منه مثل الجبل وفي أن الله تعالى أغنى أهل الجنة فيها عن تعب الدنيا, عن تعب الدنيا ونصبها وقال الحافظ في الفتح وما استشكل قوله لا يجبعك شيء بقوله تعالى في صفة الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأجيب بأن نفي الشبع لا يوجب الجوع بأن نفي الشبع لا يوجب الجوع من لان بينهما واسطه اه انا وهي انا وهي الكفايه واكل اهل الجنه للتنعيم والاستمتاع نعم واختلف في الشبع فيها والصواب الا شبع فيها ام شبع في الجنه اذ لو كان من منع دوام اكلي المستلذ انا والمراد بقوله لا يشبعك شيء من جنس الادمي وما طبع عليه فهو في طلب الازياد ان في الدنيا لمن يطلب الزياده ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب في طلب الازياد إلا من شاء الله تعالى وقد عقد ابن قيم الجوزية الباب السادس والأربعين في كتاب حدي الأرواح تحت هذا العنوان الزرع في الجنة وقال بعد أن ذكر الحديث هذا يدل على أن في الجنة زرعا وذلك البذر منه هذا أحسن أن تكون الأرض معمورة في الجنة بالشجر والزرع فإن قيل فكيف استأذن هذا الرجل ربه في الزرع فأخبره أنه في غنية عنه أي أن الله أخبره أنه في, في غنى عن هذا الزرع قيل لعله استأذنه في زرع يباشره ويبذره بيده وقد كان في غنية العلم وقد كفي مأونته وقد ما كفي مأونته ولأعلم ذكر الزرع في الجنة إلا في هذا الحديث والله أعلم وهذا الحديث يعني يعد من الغيب من الغيب المحط الذي ليس لنا أن نخوض فيه إلا بما جاء في النص ونؤمن به على ما جاء دون أن تتدخل عقولنا في كيفية حدوثها وننتقل إلى الكلام عن طعام أهل الجنة وشرابهم قد عقد ابن الجوزية بابه الثامن والأربعين في كتاب حد الأرواح تحت هذا العنوان في ذكر طعام أهل الجنة وشرابهم ومصرفه وقد تقدم الكلام عن أول طعام أهل الجنة كما في حديث ثوبان الذي أخاجه مسلم أن حضرا من أحضار اليهود سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أول طعام أهل الجنة فقال زيادة كبد النور زيادة كبد النور أي الحوت ثم قال ثم سأله اليهودي فما هو طعامهم على إسرها بعد ذلك فقال ينحر لهم صور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها آه وقد تقدمت الإشارة أيضا إلى اهتماري والفواكه التي أكلها أهل الجنة في الخطبة السابقة في نحو قول الله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كنوا واشرفوا هنيئا بما كنتم تعملون وقوله وتلك الجنة التي أورثموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون قال السعدي في قوله كل واشربوا هنيئا كل واشربوا من المآكل الشهية والاشربة اللذيبة من هنيئا أي من غير منغس غير منغس ولا مكبر ولا يتم هناؤه حتى يسلم الطعام والشراب <تصفيق> من كل آفة ونقص حتى يجزم أنه غير أنه غير منقطع ولا زائر <تصفيق> وقال تعالى أيضا كنوا واشربوا هنيئا لما أسلفتم في الأيام الخالية أو في الدنيا وقال تعالى مثل الجنة التي وعدت المطقون تجري من تحتها الأنهار وكونها دائم <تصفيق> كل هداء وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار <تصفيق> فقال تعالى وامددناهم بالفاكهة ولحم مما يشتهون <تصفيق> يتنازعون فيها كأسا لا فيها ولا تأثيم فقال سبحانه وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون فقال الشيخ السعدي رحمه الله نقوم فصلي ركاتي نوصل له مما يتخيرون أي مهما تخيروا وراق في أعينهم واشتهته نفوسهم من انواع الفواكه نعم والجني اللذيذ حصل لهم على اكمل وجه واحسن مهما اشتهوا ومهما تخيروا حدث لهم ما تخيروه على احسن الاحسن الوجوه على أحسن الوجه وعلى اكمل الوجوه طير مما يشترون اه من كل صنف ومن الطيور يشتهونه ومن أي جنس من لحمه أراده وإن شاءه مشويا أو طبيخا أو غير ذلك ونذكر فيما يلي إن شاء الله حديث جابر في صفة طعام أهل الجنة كيف يأكلون الحمد لله واخدهم والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعليه وسلم أما بعد فأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي صفيان وكذا من حديث أبي الزبيب عن جاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم قال إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يمطخطون ولا يبولون ولا يتغوطون فقالوا فما ذال الطعام يعني أين يذهب أثر هذا الطعام بعد أن يأكلوه لأنهم اعتادوا أنه الإنسان في الدنيا إذا أكل إذا أكل شرب فإنه يخرج فضلات هذا الأكل والشرب فسألوا كيف يكون هذا في الجنة فما بال الطعام قال جشاء ورشح كرشح المسك نعم جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميدة كما تلهمون النفس قال النووي ما ذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون يتناعمون بذلك وبغيرهم وبغيرهم الملاذ وأنواع عينها يمتناعما دائما لا آخر له ولا انقطاع أبدا في تناعمهم بذلك على هيئه تناعم اهل الدنيا الا ما بينهما من التفاضل في اللذه والنفاسه التي لا لا يشارك لا يشارك نعماء يشارك نعيم الدنيا لا يشارك نعيم الدنيا يشارك نعيم, الجنة نعيم الدنيا الا في التسميه واصل الهيئه وإلا في أنهم لا يقولون ولا يتغوتون ولا ينتخطون ولا يبسقون وقد بلت دلائل القرآن والسنة في, أن في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره أن نريم الجنة دائم لن قطاع له أبدا وقال العراقي في طرح التفريد ولما كانت أغذية, أغذية الجنة في غاية اللطافة والاعتدال لا عجمة لها ولا تفل لم يكن لها فضلة تستخذر يعني طعام الجنة لا ينتج عنه الفضلات التي تنتج من طعام الدنيا بل تستطاب وتستلذ ومن عنها بالمسك الذي وأطيب في أهل الدنيا وقال علي ابن سلطان القارب في مرقاة المفاتيح في التفرقة بين الجشاء والرش فقال وقال جشاء ورشح تفرق بين عطف بينهما بواو العطف جشاء ورشح كرشح المسك قال هو إما باعتبار اختلاف الأشخاص أو الأوقات أو بعض الطعام يكون جشاء وبعضه يكون رشحا فالأظهر ان الاكل ينقلب جشئا والشوربه يعود رشفا وقوله تلهون التسبيح والتحميد كما تلهون النفس صلاتين كما تلهون النفس قال اي كما تلهون انتم في هذه الدار النفس بفتحتين أي التنفس والمعنى لا يتعبون من التسبيح والتهليل كما لا تتعبون أنتم أي من أخذ الأنفاس وقد أخرج النسائي في سنني الكبرى وأحمد في مسنده والدارني في سننه وعبد ابن حميد كما في المنتخب من طرق عن الأعمش عن سمامة ابن عقبة قال سمعت زيد بن أرقم هذا إثناب صحيح قال جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون فقال إيو الذي نفسي بيده ان الرجل منهم لا يعطى قوه 100 رجل في الاكل والشرب والجماع هنا وشهوته فقال الرجل من الذي ياكل ويشرب تكون تكون له حاجته اه يريد ان يقضي حاجته وليس في الجنه ابدا فقال له صلى الله عليه وسلم حاجه احدهم رسخ أوه. حاجة أحدهم رشق يطيد من, جلد من جلده فإذا بطنه قد دمره أوه. هذا هو طعام وشرب أهل الجنة ولنا نزيد كلام عن شراب أهل الجنة أوه. فيما يلي أو في الخبطة الكريم يصر إن شاء الله Es shall alla ola Muhammedin oale aelegi sellam Aitsed Khalf